بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول ربي صلى الله عليه وسلم ارغا مكة غارة طائف بحني طائف الراء دي بأن وانتسان يوكا اكاةان اتاان اتماكاان سينا اكاةان ام اجائب سيسو سنين كيسا حقا مراسا يوكا دبا نتاته رسول صلى الله عليه وسلم قبي اسانقران ارقا مكا غلان امانا ارقا تنيتن قبي اجائبات مااليف جنان واري هجي في مكا نهو نموته الدورة كناف رسول ربي صلى الله عليه وسلم ورمك كان لفو هجي كانن زيارو جلقبان دبسو جلقبان اسلام ما ارفدو جلقبان اكو ما ادا إساني لكن جل جلقبانين مالي في جنان مالين جنان ثم سبربادون اك إسان غرغارا والردين الإسلامي تسايا من كن كان ارى بربادا رسول ربي صلى الله عليه وسلم اكنا ارى الورغان أكاهم ناساني الجباز مطعم ابن عدي كاقافة اسان طائفي ويتقلني اساني امان اساني كنثني حقا ابدا وجنجراتكو وان هنتاني فيو كان دندي النيف باكبوءا نما رسول ربي بربادة تنججو كان موالينو رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافه ما تقل لي قريشين هلو لجلنيتنين افان افت يوكا كا فولدر اسي دا بددني دوبتاني همي كان في جنان يرو يرو ججبا يرو نما صداتشو دوبين غرتي قد دا بينهن قبضو يچو كون هندنو يو يوم يو جنني جئ ذل قاعده يو كاني كيف شي جدمو في جئ حجيتي وغا كرنفا ايسان ارغمني وغا كرنفا كيت جئ في شاتي في كيف شاتي في جئ حجيكه سجل قبر رسول ربي كان خنجچو ايه قرقون <تصفيق> غرقون إساني الرجيطة إساني الرجيطة إساني الرجيطة آمل هزنك جنسنن إرقى إساني الرجيطة جي أوتا تشين <تصفيق> دورا جي أوتا لماكيس إرقى رسول ربي صلى الله عليه وسلم قانو ممجينو يو نشاط أنسو تشي قداغو رنججو أكوما نما واتقا اتهين أرقامينيت أكوما نما ور إساء إسابيرا جيرو وجولين إساء إلمان إساء اكاستي نشاطة قبان رسول ربي صلى الله عليه وسلم اتقافة مما إساني لبان لباتي بايان جدشو رقمان هقانا جيتخون ادو إسان الرجرويو كناف وانت رسول ربي كان الرانو قهو اديم ديمان ديمن كان الرامالي من يوجن نمني توق عذري هنقابو جدشا انا رقوق جد ايتنين عذري همتشون هنتاو جدشو دينا نمتي كيساتي Yokani, Hayat Rasula Kesetti Kaamusa Isani Rasula Rabbi Kesetti Amma Aninetti Midjahu Djetchan Hindirtu Djetchu Arrairo Rakkokana Heddunnamadi Islamitinamajamurra Midrihimata Atirakkoti Yembeitu Hieron Amuna Sabak Abumiti Yeda أكنت تجربني أذريهما تجتقو لكن رسول ربي قد مركم كمرتجرتوا يوم دعوانا متجسرو الرجيات كله هنتين نجتقو كان عفونين الرابر باكثون ركوا رسول ربي يرسن كيس جرنسلا لون الرابرات كون ربنا جدّها الرسول أو في جافة تمسو في نمّدنه جد تقوى نلّه قلبي عربة هندا جد إنسان جد انتقتن قاهم دعوات قد يبين سانو إساني بنوني مدن ديا ركوا إنسان ركّة كان هندا أك إنسان ركّني قولوا لّه أك إساني رفني ياد إساني سان الراديبي سولّه ربنا كأنه نمّ نمّدنه لكن ربنا سبحانه وتعالى أكادا كران دعوة كني كابن برسى ساجر يجчу أتراك كون سبيران لبامو كرارب يتيرونا ما يامتو جارورك كون سني دعوار راس الدرجون كابد نمن سميرون نم ملا أذاثي برون سيتكيسون سيتفتشون نم ملا دعوار راس الابون إن دند أمججчу نمن إلمنا ما كني نيد يبمتي فييان ند أبا سني دانجاترتى والرب بيتنا ما يمتو سل أرجيتو ياهن تهين ثنيجته دع ورر عبتوهن قبضجت اتي أتي إلمنا ما فييان أبوني أغرتى خرارة بيرابدودان نمني نما كرارة بيرابة ده خنا دواء تهو سيهجة جو. ويتكرارة بيت نما ديبفتو. ويتداوا إساني ثاتو خنا سوت إساني بدو قبده. إساني ركوتو إساني ميلون قبده. إساني جالتشو ويتقبو نما يامتو. فوراً ما قرار ما يامته، وما كان ون رسول ربي جرو إنسان الرابر النسال الله عليه وسلم، ون رسول ربي مكر را را را مكة راعف ديم الراء، كان هند الراء سينان سان نبرسي سينا كان بريد دتنا، قفا ربي كران دعوه كرار ربي تنما يامسا كرا اولفات هذا كرا اولفات له تو ديمو قبد ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ارقمتني ربي بائه تو كجب سيفه هنسبرا هن من ان هن صبرن من هنسبرن اي صبر اساني سنين ربنا نولاني تمسا إساني في ديتين إنجلي كلمان ربي أقاسو ما إنجي جيرمتو أتيرو ربي تدرى نما يامتو نمني سكي جبسيسون ديسو إيه سكي جبسيسي أذاثي قودون هنافو أذاثي قودونان أتسبرو قبداري نمني دعوا صبرون ديرقاما حتى أتاهم نصرنا أغلبين طلو فيتين صداق قبو رحمته فيتين كرام براان جيرو ججو كاران إرقامتو تالي كانو كاران مسلم مرا كانو مسلم الدين الإسلام إن جالته مسلمة, مسلمة جدنا ما سجيت إن كرر بيتنما يعمو وأنكارين ما جالته عذاب ربي رانا ما باسوا كنا جتوا رسول ربي صلى الله عليه وسلم نموت زيارة مكة رفن دد بسنجتوا إن نم في الجنة بني كلب يسير ذاك أقص بني كن دافا ذاك بني حنيفا فالمعنى حنيفا يجتره يسيفينا ما برو الليبر ذاك الرسول ربي كان موجهن تقوا كما رسول الله صلى الله عليه ما نهن انقيبل مال يوج عدد رفيله ربي جرو تخنن دوب سنين نساني زياره رسول ربي زيارون زياره كل قبيله ما يا رسولة سجدان اسننتي إرقاميتي نينجرة ربين ألاني اسا تقوش عكا قبرتاني في نئرقي اسا تقواميني وان دوران قبرتاني ربو ما تقوش عكا قبرتان قادتشي قومي قسمي قومي قوامرا وليغا ديغرق قلشوقان ها ربي نتي امانا ورّبّنان إرقائسني إفسّا، كانت تمنى الرسول أقجر إسلاماني لكن أبو لحب دويدة دوبان رفيتنين إفاجة رسول إفاجتنا جلاديغ ما الجد؟ يا إلمان إبالو نمشان كوني ونيني تسيّامو لاتي في عذّان أكا جبّي تنيفي تنيفي أكاسن قلبي تيسنيلات بي عزاجه على تنتنا قدتني في جران ونني ارفي ديكوني وان دور هنجر دورنجر درن جران ونني في ديكوني وان باس انو تفدي جدان اين جدينان دغ هنا جالاندي مينا ويتخانا ابو لهبي كنبي ماجل اين نكوني كها سوجه أبشر إياك أنك ألا behka رُغم أن مارينا في شيء يانقَم نيجارا نيتين أما نجتُق أكتره مال أم أبوهاب التفية دامي ويت رسول دكان دو دو باندك نميت شيء فوزني تأسيس كينا فييان قبو نما بدر ملكاه رسول واجب او في جيب فد يداتين لكن كان موجهن اقل بؤ في جهنم ان كيست هبينه ابو لهب كن نم تقاتا لكربينك ان تقيس قال الله سبحانه وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب أَبْلَهَبَ أَبْلَهَبَ لَفَتَتْ مَتَنْتَ هُنْجَيَ أَبْلَهَبَ جِدْي مَقَايِسَ دَهْرِ رَبِّكَ نَنْمِ بِرَانَن دَقَّتْ مَقَارِعَ هَامِ هِنْجِرُو أَبْلَهَبَ جِدْي تُمْ مَقَايِسَ دَهْرِ وَتَعَالَى وَتَبَّ هُنْجَي كَثَارِ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ هَرُونَ إِنِّي ذات بالبلا كتات. إبدا كن... كن كن أبا لهب ايبد سني صايبه بالبلى كتعات ابد بوبيتو جتو ابانكم نمتكمن ابالها بون جدمي بريدو مي ساي الراي ايبد بالبلى بالدافكاتا بريدو مره كانفو ابو إبدا لهب ايبد لهب جرمتونسا غبن جدي جري كين سبحان الله قد قلت اجل كي ربيين كين دبتي قرته ابي لهبي حنا ايبد ذات لهب ايتي غبن جدي كانَف جزاه جناح ربي إسادة بسجّته قبلها الله عليه وسلم كان موجّينه دعوة إبنه، الرندي بنه. قبيلًا دعوة رسول ربي كنا ندّد. نمن توق رسول الرهين كيبل الجدي فكّروهن نفمي. نمتُق ملّي توت هم فكر هيا إنما اتي أن جتني منفرت ملأ ويتومساني سلام الله ما تندون والناسان دود رسول ربي رشريته وهي كايتا ما النسني شرتي أجاي توت سنو رسولهم قبيلان سن بني عامر جلنتي Kabila on Araba joka on saanut Araba Arabia on saanut sanktionaatiota. Sanktionaatiota tunille, joka on saanut apua. Sallallahu alaihi Gosti Sallallahu alaihi wa sallam, saanut apua. إتدى بالراه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.